النشرة الاخباريه قامت الدوله وضح فعوله سيف مسلول للنصره الديني سيف... السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نقدم لكم نشره عن اخبار الدوله الإسلامية ليوم الاربعاء الثالث من ذي الحجه لسنه 1439 للهجره نبدا نشرتنا باهم ما فيها من عناوين ملاك سبعة عناصر من الجيش النجيري بكمين لجنود الخلافة في ولاية غرب إفريقيا تفجير عبوة ناسفة على آلية للجيش الأمريكي الصليبي في ولاية خرانسان أجمات وعمليات واسعة على المشركين والمرتدين في مناطق متفرقة من ولاية العراق البداية من ولاية غرب إفريقيا هلاك سبعة عناصر من الجيش النيجيري بكمين لجنود الخلافة في ولاية غرب إفريقيا بتوفيق الله ومنه كما عدد من جنود الخلافة لدورية راجلة للجيش النيجيري قرب بحيرة تشاد حيث دارت اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة أدت إلى هلاك سبعة منهم واغتنام آلية رباعية الدفع وأسلحة وذخائر متنوعة ولله الحمد والمنة أما في ولاية خرانسان تفجير عبوةٍ ناسفةٍ على آليةٍ للجيش الأمريكي الصريبي في منطقة بارخيل بمديرية نازيان بنانجرهار أول أمس ما أدى لتدميرها وهلاك من كان على متنها كما أصدر المكتب الإعلامي تقريراً مصوراً لجانبٍ من المواجهات بين جنود الخلافة وحركة طالبان المرتدة بمنطقة كورنجل في مديرية مانوكي وتقريرا مصورا آخر لتخرج دفعة جديدة من كتيبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في كنر ولله الحمد على توفيقه ننتقل إلى ولاية العراق إلى صلاح الدين تفجير عبوة ناسفة على آلية الرباعية الدفع للجيش الرافضي المرتد في منطقة جلام الدور شرقة كريت ما أسفر عن تدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها ولله الحمد والمنه ومن جهةٍ أخرى تفجير عبوةٍ ناسفةٍ على آليةٍ تابعةٍ للحشد الرافضي المرتد في منطقة الصينية غربي بيجي أول أمس ما أسفر عن تدمير الآلية وهلاك وإصابة من كان على متنها ولله الحمد كما أصدر المكتب الإعلامي تقريراً مصوراً لأسر عددٍ من عناصر الحشد العشائري المرتد في منطقة البوجواري بأطراف مدينة بيجي وتقريراً مصوراً آخر لحرق آليات المرتد هيثم نعيم عواد المسؤول عن تجريف البساتين في الحشد العشائري المرتد بجزيرة سامراء نسأل الله أن يمكننا منهم أجمعين أما في ديالا استهداف ثكنة عسكرية تابعة لشرطة الطوارئ المرتدة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في قرية دويب جنوبية بوهرز أمس ما أدى لإصابة عنصرين بجروح نسأل الله أن يعجل بهلاكهم جميعا كما تم قرب قرية العطشانة شرق الحويجه استهداف همر للشرطة الاتحادية المرتدة بعبوة ناسفة ما أدى لتدميرها ومقتل وإصابة فيها ولله الحمد وفي قرية العيثة بخان بني سعد تفجير عبوة ناسفة على أحد عناصر الأمن الوطني المرتد ما أدى إلى إصابته بجروح نسأل الله أن يعجل بهلاكه وبالقرب من منطقة التون كوبري شمال غربي كاركوك استهداف حاجز للشرطة حماية المنشآت بقذيفة RBG7 وكانت الإصابات دقيقة ولله الحمد أما في منطقة شروين شمال شرق بعقوبة استهداف ثكنة مشتركة للجيش والحشد الرافضيين بمختلف الأسلحة ما أدى إلى إعطاب عدة آليات، ولله الحمد، ما زلنا في ديالا، وفي منطقة العصرية بجلولة أمس، استهداف مقر للجيش الرافضي المرتد بخذيفتين هاوين عيار ستين ملم، وكانت الإصابات مسددة، ولله الحمد. أما في منطقة البوعيسة جنوبي العظيم، تفجير عبوبة ناسفة على آلية للحشد العشائري المرتد، ما أدى إلى إعطابها وإصابة اثنين كانا على متنها ولله الحمد والمنه ما زالت الأخبار تأتيكم من ولاية العراق وفي كركوك تفجير عبوة ناسفة على آلية الرباعية الدفع للحشد العشائري المرتد قرب قرية تل رابعة جنوب داقوق أول أمس ما أدى إلى تدميرها وإصابة عنصرا كان على متنها نسأل الله أن يعجل بهلاكه كما تم قرب قرية الدكشمان، شرق منطقة الرشاد، تفجير عبوةٍ ناسفةٍ على عجلة همرٍ للشرطة الاتحادية المرتدة، ما أدى لتدميرها وهلاك عنصرين كانا على متنها، ولله الحمد. وعلى صعيد آخر، أصدر المكتب الإعلامي تقريراً مصوراً لإعطاب آليةٍ للشرطة الاتحادية المرتدة، على طريق تكريت توز خورماتو، بتفجير عبوةٍ ناسفةٍ عليها، نحمد الله ونشكره على توفيقه أما في بغداد تفجير عبوة ناسفة على تجمع للرافضة المشركين في منطقة أبو دشير جنوب بغداد ما أدى لهلاك وإصابة ما يزيد عن عشرة مرتدين ولله الحمد وحده وفي دجله أصدر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لمداهمة وتصفية عدد من عناصر الحشد العشائري المرتد قرب مخازن منطقة الحضر ولله الحمد وأخيرا إلى ولاية الشام إلى الرقة تفجير عبوة ناسفة على آلية تقل عناصر من البكك المرتدين غرب قرية الارتوازية في منطقة سلوك ما أدى إلى تدميرها وهلاك وإصابة ثمانية مرتدين ولله الحمد والمنة كما تم استداف آلية الرباعية الدفع للبكك المرتدين بعبوة ناسفة على طريق المزارع غربي لسكورة أمس ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها ولله الحمد والمنه ومن جهة أخرى تفجير عبوة ناسفة على عجلة للبكك المرتدين غرب الكرامة ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها كما تم في قرية جديد بلدية شرق الكرامة تفجير عبوة ناسفة على دراجة نارية تقل ثلاثة عناصر من البكك المرتدين ما أدى إلى هلاكهم ولله الحمد وعلى صعيد آخر أصدر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لأسر وقتل أحد عناصر البكك المرتدين في منطقة جديد خابور قرب الكرامه ولله الحمد والمنة أما في الفرات أصدر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لجانب من نشاط المكتب الدعوي بتخريج دورة فقه البيوع ولله الحمد وحده كتاب يهدي وسيف ينصر وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عنوين هلاك سبعة عناصر من الجيش النيجيري بكمين لجنود الخلافة في ولاية غرب إفريقيا تفجير عبوة ناسفة على آلية للجيش الأمريكي الصليبي في ولاية خراسان هجمات وعمليات واسعة على المشركين والمرتدين في مناطق متفرقة من ولاية العراق وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته علي إن شانا, علي إن شانا صار, ملسانا صار, ملسانا صار, ملسانا صار ملسانا والفعل زانا دون الشيني علي إن شانا, علي إن شانا صار, ملسانا صار ملسانا صار ملسانا والفعل زانا دون الشيني قامت الدوله وضح فعوله سيف مسلول لنصرة الدين قامت الدوله وضح فعوله سيف مسلول الدين نهجا واضح للكفر فاضح دمنا ضح ضد ظلونك نهجا